Al-Haqq फाइनिक قلنت قلبك مشعاد حنالي المره دي اطلب هواك لا مش رادي ما تفوتنيش الله يخليك بيني وبينك بيني وبينك خطوه ونص لا بتسلم ولا بتبوس بيني وبينك خطوه ونص لا بتسلم ولا بتبوس